صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آه. وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فاياي فارهبون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 ربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله الله لتسألن عما كنتم تفترون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 ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى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 ان في ذلك لآية لقوم يسمعون وان لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر, ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسبكي سبل ربك ذللا فاسلكي سبل ربك ذل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس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 والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم, فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون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 ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق غلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل لتقيكم الحر وسرابيل لتقيكم بأسكم